يناد <تصفيق> صوت المحب يتعالى حبي انا بس للنبي وانا يناد صوت المحب يتعالى حبي <تصفيق> انا بس للنبي وانا والغيرهم لا والغيرهم لا والغيرهم لا لا والغيرهم لا حبي انا بس للنبي حبي انا بس للنبي يا بض قلبي هذا شعوري ما اقدر يا ناصبي اسمع نبض قلبي هذا شعوري ما اقدر أهل اهل النبوة بسهم هم حبي اهل النبوة بسهم هم حبي تعبت انا وامشي على دربي بهل البدع والكفر والصفنه محل الكفر في حب يمنا دهل البدع والكفر والصفنه محل الكفر في حبه متنا والغير هم لاله والغير هم لاله والغير هم لاله والغير هم لاله حبي انا بس للنبي وعاله حبي انا بس للنبي وعاله الناس دي صوت المحب تعال أنا انا بست النبي لا لا لا لا النبي نبعنا صافي احنا مو منكر من الايام ناخذ المصدر نبعنا صافي احنا مو منكر من الايام ناخذ المصدر شعلها ويه ومذهبي شعل هوي ومذهب جعفار وانا بامامي اسعد وافخار كل العلوم تورثت عندك متواتر الأخبار عن جد كل العلوم تورثت عندك عندك متواتر الأخبار عن جد والغير هم لا لا والغيرهم لا لا, لا والغيرهم لا لا حبي انا بس للنبي واله اي حبي انا بس للنبي واله ينده صدري صوت المحب تعال حبي انا بس للنبي واله ينده صدري صوت المحب تعال حبي انا بس للنبي يا ناصبي روحط العقره شوف النبي وش قال على العتره يا ناصبي روحط العقره شوف النبي وش قال على كل الصحابه والثقه وعمره بالصحابه والثقه وعمره وندري انك بالخبر ادري بكتابي وي العتره اوصيكم يوم القيامه هم حبل لكم بكتابي وي العتره اوصيكم يوم القيامه هم حبل لكم والغير وملا لا والغير وملا والغير هم لا لا والغير هم لا لا حبي انا بس للنبي وعاله حبي انا بس للنبي وعاله يدا صوت المحب يتعال حبي أنا بس للنبي وعاله يدا صوت المحب يتعال ni ana basbnbi ناس بلمتت جاهل وباهل بيتن بتساهي يا ناس بلمتت جاهل وباهل بيتن بتساهي ما اقتطع بهم الباهل ما اقتطع بهم الباهل عالموقفك ما تبي تتنازل طنتك خبيثه وما تبي تفهم بس تسمع البرهان تتلعثم طنتك خبيثه وما تبي تفهم بس تسمع البرهان تتلعثم والغير هملا لا والغير هملا لا والغير هم لا لا والغير هم لا لا حبي انا بس للنبي وعاله حبي انا بس للنبي وعاله الناس بدي صوت المحب يتعال حبي انا ربي أنا بس النبي وقالاه والغيرهم لا لا والغيرهم لا لا والغيرهم لا لا لا والغير هم لا لا لا حبي انا بستنى بس من صغر سن طاهر المرضع والدم حب اللي بتوزع من صغر سنّي طاهر المرضع وبدمي حب اللي بتوزع لو بالخناجر والله تقطع لو بالخناجر والله تقطع عاشق انا لهم بيهم اتولع طول العمر عايش على حبهم اليوم المنيه والله ما هدهوم طول العمر عايش على حبهوم اليوم المنية والله ما هدهوم والغيرهم هم لا لا والغير هم لا لا والغير هم لا لا, لا والغير هم حبي انا بس للنبي وآله حبي انا بس للنبي وآله انا القصيده للشعر إن صلاح رمضان